هذه الاضافه اضافه تشريف وتعظيم فاذا كان الناس يعتزون بقدر من يستندون اليه ويعتمدون عليه وكان كما تقول العامه اللي له ظهر نعم يتسند عليه يسند عليه نعم <تصفيق> واذا كان الناس دائما يتفاخرون بنسبتهم لقبيله كذا ولعائله كذا ولانه فلان قريبه فكيف بمن يستند الى انه عبد الرحمن تبارك حمد وتعالى حمد لا شك ان هذا شرف عظيم جدا ان ينسبهم الله اليه فيقول وعباد الرحمن ومن هنا يجب على الذي يقرا هذا المطلع ان يقف وقفه قويه وينتبه لان ما سياتي يرفع من قدره بشكل كبير جدا عباد الرحمن وطبعا كما وصف الله تبارك وتعالى في ايات اخرى ينسب الى نفسه ا هذا الصنف من الناس فبشر عبادي عينا يشرب بها عباد الله نعم لا شك ان هذه نسبه نسبه كبيره وعظيمه وكما يعني قيل ان مما تشرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ساله سئل صلى الله عليه وسلم طيب استاذ من فضلك تفضل معلش انا اسف بخطئه حضرتك تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايمن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك ازيك يا شيخ الله يحفظك ويبارك فيك بارك الله فيك وفي ضيوفك امين يا رب واياكم يا اخي الفاضل اسال الله عز وجل يعني يعني يعد بكم الاسلام امين يعني. يا رب العالمين زك الله خير اولا كان لي يعني اولا سؤال فضل. دعاء صلاه الاستخاره والاستخاره وكده يعني كنا عايزين نعرفها يعني الحاجه الثانيه كان بس توضيح بسيط ااا الدكتور عبد الرشيد وكره كانوا وعدنا والدكتور الشيخ اياد النور في برنامج في قناه الحافظ لان انا كنت من الفايزين بفرصان المنافسه فانا قدمت برنامج كذا مره ولم يخدى ف يعني رجاء يعني ان ايه التنفيذ لوحده يعني ان شاء الله باذن الله وسنتحدث اليهم في هذا الامر باذن الله يا شيخ ايمن واحنا نسعد بان انت تكون ان شاء الله من مقدمي البرامج باذن الله اعزك الله خيرا تفضل دكتور نعم اقول مما عظم به قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له اتحب ان تكون ملكا نبيا ام عبد النبي فاشار له جبريل عليه السلام ان تواضع فقال بل عبد النبي ومما زادني شرفا وتيها وكتب باخمص اط الاثريه دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبي فقضيه العبوديه لله والانتساب الى الله هذا شرف عظيم جدا وبالتالي من المهم ان نقف مع صفات هؤلاء الذين استحقوا هذا الشرف الكبير طيب انا بسال فضيلتك هؤلاء انتسبوا الى الرحمن هل هذا الانتساب كسب من اعمالهم هي محصله لاعمالهم ام هو امر وهبي وهبه الله عز وجل لهم شرف الانتساب الى الله جاءهم منحه من الله عز وجل ام حازوه كمحصله لاعمالهم او الاصل ان الانسان يحوز هذا بعمله وباجتهاده ومن اجتهد فان الله تبارك وتعالى وعد بان الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه نعم وعد العامل بان لا يضيع اجره ومع ذلك فمن الناس من يكتب الله له الهدايه وال نعم يعني فضلا لا نتكلم عن الانبياء فهذه هبه الهيه انما من اولياء الرحمن تبارك وتعالى من اصطفاه الله لنفسه والله يصطفي من الملائكه رسله ومن الناس قضيه الاصطفاء للرساله او للولايه او للقرب من الله هذه قضيه لله حق تبارك وتعالى قد يكون هناك من فطره الله وطبعه على اخلاق دون ما عمل دون ما كسب منه ولكن ما ما يجب ان يفهمه الجميع ان ما نطالب به هو ما تكتسبه ايدينا نعم هو ما نسعى اليه بانفسنا وبالتالي حين نتناول هذه الاوصاف وحين نريد تحصيل هذا الشرف فيجب ان نطلب الطريق اليه ونسلك الطريق اليه نعم. الله تبارك وتعالى حد اوصافا وحد حدودا لمن ينال هذا الشرف علينا ان نكتسب هذه الاوصاف وعند اذن ننال هذا الشرف فعبد عائشة حين سئلت عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اشارت الى انه كان يطبق هذه الاخلاق القرانيه وهذه الاوصاف القرانيه وقال تقرؤون سوره المؤمنون اخذ الاختبار فضيلتك الله يحفظك السلام عليكم اخي فرج السلام عليكم ورحمه الله يا عم الشيخ مرحبا تفضل اخي فضل الو نعم معك نحن نسمع لو ممكن واحد واحد بيقرا امام يا دمام نعم وبيشاب سجايل ممكن في حاجه دي يعني طيب استتسمع الجواب ان شاء الله من الدكتور عبد الرحمن اتفضل مشكوره اقول ان الانسان حينما يكتسب هذه العبوديه باعماله فهذا هو السبيل السليم وذلك حين وصفت السيده عائشه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال بتقرؤون سوره المؤمنون مطلع الصوره قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الى اخره قالت هذه كانت اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقضيه مع مع ان الله تعالى وهبه فتح الله له فتح باب الله الهداية, له الهدايه والتوفيق الهداية فعمل انما يلتمس الاسباب فهذا شرف الانتساب الى الله يعني هي بدايه توفيق من الله سبحانه نعم وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمل فكل ميسر لما خلق له والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوب يعني يفتح الله سبحانه وتعالى باب الهدايه فيهتدي العبد فيعمل فينال شرف الايه الانتساب, نعم الانتساب نعم الى الله سبحانه وتعالى لو انا قلت لحضرتك بسالك ايضا ما هي الاعمال التي لو حرص الانسان عليها يدخل في زمره هؤلاء العباد يعني احنا عايزين نصيحه للامه لان عنواننا يا امتي او عنوان البرنامج يا امتي فاحنا بنخاطب الامه بكل قلب حاضر ما هي الامور التي تدعو اليها فضيلتكم امتنا الحبيبه حتى ينالوا شرف الانساب لهذه الزمره الطيبه اللي هم عباد الرحمن تامرهم بماذا ونحن بصدد الايات الكريمه فلا شيء ابلغ ولا اكمل ولا افضل من ان احنا نتناول الله تبارك وتعالى ووصف الله لهؤلاء العباد تمام. لان الاوصاف التاليه هي ليست اوصاف خياليه هي اوصاف لتطبيقات عمليه في الواقع هي توصيف لاعمال يعملونها استحقوا بها عن جدارة هذا الشرف الكريم فخير ما يعني مخاطب به الامه انني نعرض على هذه الاوصاف طيب بدايه الله سبحانه وتعالى وصفهم الوصف الاول بانهم يمشون على الارض هونا نريد تعليقا من فضلك على هذا القول الرباني الهون هو الشيء اللين يهين هؤلاء يمشون على الارض لا يضربون الارض باقدامهم فعل المتجبرين والمتكبرين ولا يشخون للسبائ بأنوفهم كانهم يعني لا قبل لاحد بهم كما قال الله عز وجل انك لن تخرق الارض ولن تبلغ, ولن تبلغ الجبال, الجبال طولا طول انما نعم. يمشي هذه طبيعته في المشيه وهذه المشيه هي انعكاس لما في قلبه ان طريقه المشي نعم. هي انعكاس المتكبر يمشي يعني يصلب راسه ويتخيل نفسه فوق الناس نعم ويكاد لا, لا يريد أن يقف على الأرض ويكاد أن يطاول لا يرى من حوله إنما المؤمن عبد الرحمن يمشي هولا لطبيعته بغض النظر عن من أمامه فولا يتواضع لأن فلانا أمامه ولا يتواضع مراءاتا لأحد إنما هذه طبيعة خلقته امتبعت حالته النفسية من التواضع لله والتطامن لعظمه الله جعله يمشي بهذه السهوله وكلمه هون فيها معنى السهوله في الحركه ولا يكلف نفسه لا يتكلف لا في هيئته ولا في مشيته ولا في حركاته ولا في كلامه انما هو هين لين قريب وهذا وصف المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الجنه الا اخبركم باهل الجنه كل سهل هين لين قريب نعم قريب فهو سهل نعم هيّن لين قريب. قريب وهذا هو التواضع يعني اذا شئنا ان نعم. نضع عنوان لل نعم ل ل لقوله تعالى يمشون على الارض على الارض حول التواضع اي تواضعا نعم تمام التواضع والتواضع في الاساس وتواضع لله رب العالمين نعم حين يتواضع لخلق الله ويتواضع استجابه لامر الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الي انت واضع صلى الله عليه وسلم حتى لا يبغي احد على احد نعم ولا يسخر احد على احد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا حال المتكبر بانه يبعث فيه هيئه الذر يوم القيامه على قدر ما كان يرى نفسه منتفخا وكبيرا وعظيما ويحس ان يريد الناس كلها تقف له يعني نعم عزاما وجلالا وتقديرا ياتي في هذه الهيئه التي لا يكاد يراها بل يقول النبي يفؤهم الناس في القيامه اذكر فضيله ان الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وسال النبي عنه الصحابه ما تقولون في هذا فقالوا نعم اذا قال سمع لكلامه واذا خطب زوج واذا واذا وبعد ذلك خرج الفقير المسكين نريد نعم. أن تقول لنا نعم هذه القصة لنا. التي رواها أبو ذر رضي الله تعالى نعم عن. رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل فسأل أبو ذر أتعرف هذا قال هذا فلان حري إن خطب أن ينكح وإن تكلم أن يسمع لقوله وكذا وكذا فلما يخل. سئل عن رجل آخر قال يعني لا أعرف يا رسول الله فما زال النبي وينعته له نعم. حتى عرفه قال ذاك رجل من فقراء المسلمين حري ان خطر الا يزوج وان تكلم الا يسمع لقوله وان غاب لا يفتقد وان غاب الا يفتقد فقال صلى الله عليه وسلم والله لهذا خير من, خير من ملء الارض من مثل هذا, نعم هذا نعم القضيه ليست صورا ولا تماثيل نعم وه وهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اشكالكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم والحقيقه قضيه الكبر والتواضع هي في الاصل مساله نفسيه ترجع لطبيعه ما وقر في القلب من ايمان نعم فان وقر في القلب ايمان بالله وعبوديه لله تبارك وتعالى لم يجد الانسان لنفسه حقا في ان يتكبر على غيره لا بسبب منصب ولا جاه ولا قبيله ولا ولا مال ولا اي سبب نعم انما يجد نفسه متواضعا لخلق الله كبيرهم وصغيرهم نعم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يحصل امام موقف رجل رجلان احدهما يفتخر على الاخر ويقول انا فلان ابن فلان حتى عدى تسعه من ابائه نعم فمن انت لا امك انا بقى الحاسيب النسيب نعم فقال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام يعني هو ليس نعم انسب كانما نعم انا ابن الاسلام ابن الاسلام نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفخر رجلان عند موسى او انتسب رجلان عند موسى عليه السلام نعم. فقال احدهما انا فلان ابن فلان حتى عد تسعه من ابائه زي صاحبنا نعم وقال الاخر فمن انت لامك قال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام فاوحى الله الى موسى ان هذين المنتسبين اما انت يا هذا المنتسب الى تسعه نعم فانت عاشرهم في النار نعم. واما انت يا هذا المنتسب الى نعم. اثنين فانت ثالثهما في الجنه الله اكبر فلم ير صاحه النسب يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لنا انه الافتخار بانك ابن فلان هذا امر لا حيله لك فيه نعم فاذا نفخ فصوف و... و... فلا اموت ولا ذنب للفقير انه كان ابن ذلك الرجل الفقير نعم انما لي ولك حيله فيما نعمله وفيما نقدمه نعم ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي من ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب نعم هذا نبينا على عظم مكانته عند الله وقدره عند الله تبارك وتعالى تاتي المراه تقول كما في الحديث فلم اجد عنده بوابين لكنها تتصور انها ستاتي رسول الله فتجد في صره جاباً وحراسا نعم. على هيئه الملوك نعم هذا نبينا صلى الله عليه وسلم تاتي المراه فترتعد فيقول هوني عليك انما انا ابن امراه كانت بمكه كانت تاكل القديده بمكه نعم. اي تواضع هذا نعم صحيح. هذا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين نعم تحدث هو نفسه انه يعمر قد صرت امير المؤمنين ودانت لك المشارق والمغارب في فيؤدبها فيقف امام الناس وعلى المنبر امام الجميع ويحكي تاريخه يوم كان يسمى عميرا نعم وكان يرعى الابل ويصادع الغنم وكذا ثم نزل فقالوا يا امير المؤمنين ما زلت على ان صغرت نفسك او حقرت نفسك يعني انت انت كنت طالع ليه لم نرى سببا ل ل ل لجمع كيانه وكلامك هذا الكلام قال ان نفسي حدثتني انني قد صرت امير المؤمنين اردت ان عنه. اذكرها نعم هذه نفوس كبيره رضي الله عنها لا الله. يغرها المنصب لا يغرها الواقع لا يغرها الجاه لا يغرها المال هي ترى هذه الاشياء كلها ادوات لا لا تزيد من رجوله الرجل نعم لا يزيد وجودها من رجولة الرجل نعم. ولا ينقص وجودها من رجولة الرجل نعم. الرجل بما يملك من أخلاق وبما يحوي قلبه من معاني وإيمان وبهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدم الناس وينصح الناس نعم. لك أن تتصور نبينا صلى الله عليه وسلم عليه وهو في طيب في... قبل منافد ناخد الاتصال إن شاء الله أتبع Clint السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخ محمود الله وبركاته مع حضرتك ابو محمود من المنوفيه ابو محمود مرحبا بك اهلا بحضرتك دلوقتي حضرتك الانسان اللي هو المتكبر ازاي ان الواحد يتعامل معاه لو الواحد اطرط قال عليه يعني هرمونال من كل في انسان متكبر ومتعالي على الناس كده لو الواحد اطرع خالص وتجنبه هل ده يبقى في ذنب طيب ستستمع ان شاء الله للاجابه من الدكتور عبد الرحمن ان شاء الله جزاك الله خيرا تفضل فضيله اقول هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وله في قلوب اصحابه منزله لا تدانيها منزله وهو احب اليهم من انفسهم وابائهم واماتهم حينما يرونه قادما يقفون له فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المظهر هو هو ليس ليست في مجامله وليس نفاقا ولا رياء هو حب واعظام فيقول لا تقوموا لي كما تقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا نعم انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله وياتي انسان فيمدح ويبالغ في الثناء يا رسول الله وانت كذا وكذا فيقول يعني يعني لا تقل هكذا نعم ولكن انا عبد الله ورسوله لا تطروني نعم كما اطرت النصارى عيسى لا تبالغوا في الثناء نعم اكثر مما يجب انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فاذا كان هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ويتعامل بهذه الصورة فكيف بمن دون من من الناس يبلغ يعني عشر معشار ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. لكنها أعطينا صورة مثلة لما يجب أن يكون عليه نعم. المسلم أن لا يتكبر نعم. أن يتواضع لخلق الله وفي الحديث أن كل إنسان براسه حكمه او او بتعبير العوام حكمه نعم يعني كانه شيء من الحبل نعم مرتبط براسه نعم فإذا تواضع رفعه الملك وقال ان تعش انعشك الله واذا تكبر خفضه الملك نعم وقال تواضع وضعك الله فا يعني على على حسب ما في القلب من من التواضع والتذلل لله تبارك وتعالى تكون, تكون رفعه, رفعة العبد عند الله عز وجل وعلى قدر ما يكون في القلب من كبر على قدر ما يسقط من عين الله ومن عيون الناس بل ان يعني من المظاهر من اللطيف يعني من المظاهر المهمه جدا ابنى ما يكون العبد قربا الى الارض وهي حاله السجود حاله السجود يرفع ما يكون قربا من الله نعم سبحان الله ولذلك بعض القرشيين بعض المشركين كان يمنعهم من الاسلام ان يسجد هذه السجدة وان يضع جبهته على الارض كبرا بل ان احدهم من شدة تاثره بالقران والنبي يقرا عليه سورة النجم وبلغ به المتأثر كل مبلغ وصل الى اخر السورة فسجده لله وعبده هو يريد ان يسجد تاثرا بما يسمعه وهو مشلن لكن الكبر منعه ان يسجد فاخذ حصوات من الارض ووضعها على جهاته الى هذا الحد نعم. الكبر الذي يملا النفوس هذا الكبر مدمر للمجتمعات بشكل لان حين تنقسم الامه نعم الى فئات ترى انفسها لها ميزه فوق الناس تمايز عنصري مادي طبقي ايا كان نعم حتى ولو بحسب المناصب والترتيبات الاداريه هنا يحس المدير ان انه شخص من من طبقه غير طبقه الاخرين نعم. ولا يتعامل لمجرد اداره الامور انما يتعامل بمنطق العلو والتكبر والتجبر نعم. لابد ان تملا الاحقاد قلوب الناس وبالتالي تفسد المجتمعات ومن هنا كان المجتمع الاسلامي الاول خالي من من هذه العقد كلها لانه امير المؤمنين نعم ينام تحت الشجره تحت شجره نعم ويعامل الكبير والصغير ويقابل فلان يساله كيف انت وكيف حالك وفلان الى اخره نعم هذه الصوره المتواضعه الكريمه التي نريدها للامه فقضيه التواضع والكبر ليست مساله اخلاقيه خاصه فقط نطالب بها الفرد لمجرد النجاه بين يد الله سبحانه وتعالى انما هي فضلا عن النجاة بين يد الله هي سر من اسرار رقي المجتمعات وتقدمها نعم. الان كل مجتمعات الدنيا تقنن ما يسمى بمنع التمييز العنصري منع التمييز الطائفي منع التمييز بين الرجل والمراه منع التمييز ضد الاطفال يعني كل يوم بن يعني كل هذه الامور تختصر في قول الله يمشون على الارض هونا على الارض هونا يعني هذه اختصار هذا هو العلم المركز نعم ان انت وده التحليلات اللي بشكل عملي هو لا يقول عباد الرحمن هم المتواضعون انما يقدم صوره يمشون على الارض هى تراها بعينك كانك ترى انسان ماشي في هدوء في سكينه في وقار هذا الماشي هونا لا يدوس الناس بقدمه يعني هل هذا طريقه مشيهم هذه يمشون على الارض هل هو وصف لمشيهم ام رمز لطريقه تصرفته وتعبير عنه في قلوبهم من التواضع طيب اتفضل قبل الاجابه صدق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا الاخ عبد الله من البحيره صحيح. اهلا وسهلا آه الشيخ الذي سال يعني عن عن طريقه الاستخاره كان يود ان حضرتك توضح للناس اللي بيعملوا استخاره ربنا في الحلال يعني نعم ربنا في الطاعه او طاعه ام لا يعني فهو كان عايز حضرتك بس توضح للناس ان مفيش يعني استخاره للطع ثم يعني سؤال في حيض المراه يعني اذا اذا كانت المراه يعني تحيض مثلا اربعه ايام فزاد مثلا في بعض الشهور خمسه ايام نعم ف يعني ايه حكمها ما حكمها هذيه ستستمتع ان شاء الله الى الاجابه تفضل ذك الله خير تفضل دكتورنا اذا بنرجع الى الى الى معنى معنى مهم جدا تحتاجه المجتمعات لسعادتها اه under دي وصف للمشي بتاعهم ولا ان هو رن في تصرفاتهم زي ما بيقول انا نعم هو كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى يعني يكاد يسبق فيلا كما صلى الله يقوله. عليه وسلم لكنه يمشي هونا يمشي لينا هينا متواضعا لا ينظر الى الناس من من عال هذه هذا المشي هو تعبير هو رمز لما في قلبه من معاني التواضع وال والليونة والمرونة والسهولة والسماحة في التعامل مع الناس وعدم التمييز ما بين قريب وبعيد ما بين كبير وصغير أبيض وأسود إلى آخر كما قلت الآن العالم كله والأمم المتحدة شغل نفسها كل يوم بما يسمى بقضايا التمييز نعم. هذا كله اختصر القرآن من زمان حين اعتبر نعم. أن التواضع للخلق علامة من علامات الإيمان وصفة من صفات المؤمنين وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض وعباد الرحمن هونا لم يجعلها مجرد حقوق عامه للمجتمعات انما سر من اسرار النجاح عند الله تبارك وتعالى يحاسب عليها العبد امام الله عز وجل كيف يتعامل بقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس مع المتكبر سننتظر ان شاء الله لكيفيه التعامل مع المتكبر بعد فاصل يسير ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء فابقوا معنا لفاصل يسير ثم نعود اليكم بتوفيق الله عز وجل فابقوا معنا حقا خير الأمم فاضط لك الله بالنعم اوديكم حقا خير الأمم فاضط لك الله بالنعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي العزاء وهذه عودة كريمة إليكم دكتورنا الفاضل من أول القرآن يصنع الرجال القران يصنع رجال هذه المقوله تذكرني بهذه المسابقه العظيمه التي تديرها او تدعو اليها في هذه الايام قناه الحافظ المباركه مسابقه تاج القران الكريم ويا ريت ان جميع المشاهدين يكونوا سامعين الان ما اعظم من ان يدفع الانسان منا باولاده للمشاركه في مثل هذه الافعال وفي مثل هذه المسابقات وما اعظم من ان يقدم الانسان منا ما له بين يديه ليسره اللحاق به بعد ذلك في مثل هذه الامور يا امتي هذه هي مسابقه تاج القران الكريم الذي تدعو اليها قناه الحافظ في مثل هذه الايام وقد نزلت على ما اعتقد بعض المحافظات وا اجرت فيها المسابقه ووصل مجموعه للتصفيات النهائيه نحن ندعو محافظه القليوبيه وهم بداوا بيها واتمنى من الله عز وجل ان تجوب قناه الحفظ جميع محافظات مصر الحبيبه واعلم من الان ان الاسبوع القادم ان شاء الله ستكون في محافظه دمياط اتمنى ان الاسبوع الذي يليه في محافظه البحيره في محافظات القاهره في جميع محافظات مصر الحبيبه نريد ان نخرج للدنيا باثرها النشاء الطيب للقران للمحافظه على القران الكريم نريد تعليقا يسيرا من سيادتكم داعيا المولى سبحانه وتعالى ان يلين قلوب اصحاب الاموال في ان يقدموا اموالهم لذلك ولاولياء الامور الدفع باولادهم لمسابقه تاتش القران الكريم والحقيقه طبعا لا شيء اعز من القران تتنافس الامه في تحصيله والمسابقه لا لا شيء يمكن ان يربي الرجال كما يربيهم القران نعم انا سعدت غايه السعاده حين سمعت في الصيف الماضي انه في غزه بلد الجهاد والمراقبه اخرجوا 10000 حافظ للقران الكريم هذا شيء يسر ويطمئن انه الامه بخير هذه المسابقه وغيرها من المسابقات مما يجب ان يعني يكثر فيه التنافس ويشتد فيه التنافس وكل من عنده طفل يحفظ القرآن يقدمه بين يديه لله تبارك وتعالى لابد ان يفتع به في هذه المسابقات ولابد ان تشجع هذه الاعمال يعني حفظا للقرآن كما هذه وسيلة من وسائل حفظ القرآن نعم. وتشجيع حفظة القرآن الكريم وكل ما يدفع في سبيل القرآن العظيم وهو عند الله تبارك وتعالى اعلى واعز اجرا باذن الله عز وجل وهو من الصدقات الجاريه نعم. فلما بقي الطفل الذي حفظ والذي تشجع للحفظ يقرأ كتاب الله فحسنات جارية ويعلّم, ويعلّم, ويعلم غيره ويعلم غيره الى يوم القيامه إلى ان شاء الله نعم فهذه فعلا صدقه جارية ويا ريت هذا اللباق الطيب من دكتورنا الفاضل عبد الرحمن البري يكون وصل لقلوب ارباب الاموال بقول لهم انظروا بعين الانفاق وبعين الطاعه لله عز وجل لاولادكم حفظت القران الكريم على مستوى محافظات مصر الحبيبه ويا ريت ان يكون هناك تنافس بين كل محافظه ومحافظه والمحافظه في النهايه خالص اللي يطلع منها اكبر عدد من من الحفاظ يقول لها تكريم معين على اساسه قناه الحفظ اتمنى من الله عز وجل ذلك ومن القائمين على اساسه قناه الحفظ المباركه ان هم يكرموا المحافظه اللي يكون فيها اكبر عدد من حفظه القران الكريم واتمنى لابنائنا جميعا ان هم يكونوا من حفظه القران الكريم ان شاء الله, إن شاء الله. نعود الى القران يصنع الرجال نعم. كنا قد توقفنا عند صفه التواضع وهي اول وثامن وضعه رب العزه سبحانه وتعالى على جباه عباد الرحمن تعلم الصحابه التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وامي ما جر اثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا ان الذي البس الدنيا السعاده حله فيضفاضه لبس القميص مرقعا وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطه اجمع دكتورنا الفاضل عبد الرحمن البر انا اسعد دائما بالحديث مع فضيلتكم هل جمال الهيئه يعتبر من الكبر جمال الهيئه امر محبب مشروع في الاسلام امر الله تبارك وتعالى به ان الله جميل كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ان الله جميل يحب الجمال نعم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذره من كبر دخل النار او لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر في حديث ابن مسعود عند الامام مسلم قال رجل يا رسول الله اني رجل احب الجمال واعطيت منه ما ترى كن رجلا جميلا حتى ما احب ان يفوقني احد بشراك نعلي حتى رباط النعل نعم فترى ذلك من الكبر قال صلى الله عليه وسلم لا الكبر بطر الحق وغمت الناس نعم يعيدنا الكلام الى النقطه الاولى الكبر معنا في النفس نعم احساس في داخل الانسان بتميزه على الاخرين بسبب جاهه او ماله او منصبه او وظيفته او ايا كان السبب الداعي له الى ذلك وعنده في داخله لديه احساس انه متميز على الناس في هذا في هذا الامر حتى في العباده حتى اذا تصور الانسان انه اكثر عباده من غيره فهو احب الى الله من غيره هو طلع من نفسه على ذنوب ربما غيره لا يقع فيها وربما كان العجب بالنفس والاعجاب بالنفس مهلكا نعم ال ال الكبر بصر الحق التعالي على الحق نعم وغمط الناس احتقار الناس واحتقار من حوله حيث يرى نفسه فوق الجميع هذا هو الكبر اما جمال الهيئه فامر مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم حين راى رجلا اشعث اغبر على هيئه غير حسنه ساله النبي صلى الله عليه وسلم عندك مال قال نعم عندي من اصناف المال نعم قال فان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عباده على عباده نعم وكان صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج ينظر طبعا المرايه ربما كانت صعبه شويه نعم انما كان ينظر في الماء ويرجل لحياته ويجمل نفسه صلى الله عليه وكذلك كان ابن عباس كذلك كان الصحابه رضى الله عليهم نعم كانوا يخرجون في اجمل ما يكون من من الهيئات وربما كان ابن عباس يتعطر ويوضع من العطر يعني الشيء الكثير ولا يرى فيه صرفا لانه من المهم ان يخرج الانسان الى الناس بشكل مقبول نعم يسر به الحاضرون يعني لا, لا يدعي التواضع نعم ويخرج الى الناس برائحه غير كريمه نعم او, أو منفرة. بهيئه منثره نعم انما تكون الامه كلها على اكمل ما تكون الهيئه واجمل ما يكون الانسان وهكذا كان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم اذكر للامام مالك ابن انس رحمه الله انه كان اذا دعى لالقاء محاضره يتاخر عنهم قليلا ثم يدخل فيغتسل ويتطيب ويتزين ثم يخرج للحديث بين ايدي الناس عنا الحاضر فلما سئل في ذلك قال اني اعزم حديث رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم الله. فكان يتهيئ تعظيما لحديث يا رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم نعم هكذا كان الامام مالك من شده تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على كمال الهيئه وطيب الريح وسكون المجلس نعم وكانت له شرطه نعم تمنع اي هرج في في في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وليس هذا من الكبر في شيء نعم. بل هو غايه التواضع والاعظام نعم. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن من الامراء قال له اريد ان تسمعني الموطا فقال له العلم يؤتى اليه نعم هارون الرشيد فيما نعم. اعتقد قال العلم يؤتى اليه وجاء وسمع نعم. وجلس امام فلما الناس ولم اراد ان يجلس منه. على كرسي بجوار الامام نعم. فبدا الامام حديثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوه. من تواضع لله رفعه فنزل الامير من على الكرسي فجلس مع الناس قال الان تسمع الموطا نعم بعد ان تواضع ووصلوا لدرجه الايه التواضع هكذا كانوا كانوا امراء اصحاب خلق نعم اذا ذكروا تذكروا نعم لم تكن فيهم عنجهيه ال اه نعم السلك ولا السلطه ولا انما كانوا اذا ذكر بالله تذكر واذا وعظه الواعظ بكى حتى يشفق عليه من حوله لانه في داخلهم ايمان كما قلت لحضرتك الكبر والتواضع هو خلق في داخل هذه النفس ما نراه من مظاهر هي تعبير عن عن هذه الحاله النفسيه اما حاله التواضع لله واما حاله الكبر في حاله الكبر المجتمع يمتلئ مشاكل نعم لانه تمتلئ قلوب الضعفاء حقدا على المتكبرين لا حبا لهم نعم بل كما قيل اذا كان القاده في الناس ينظرون للناس من عالي والناس ينظرون اليهم بهذه الصوره كلا الطرفين يرى الاخر صغيرا كلا الطرفين ينظر للاخر بنظره خاطئه نعم وصحيح انه الضعف والخوف يدفع الفقير الضعيف الى ان يعلن التعظيم انما في الحقيقه قلبه من الداخل بخلاف ما يضمر واذا تمكن من ان يعت... ولذلك البعض بيتصور ان الاخ اللي بيسال عن التعامل مع المتكبر بعض يتصور ان افضل وسيله للتعامل مع المتكبر ان تتكبر عليه وربما اقيل في هذا الكبر على اهل الكبر صدق هي قضيه ليست حقيقه هذه مقوله هذه مقوله عامه يعني لم تؤثر عن احد من الصالحين ولا هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان ال ال لا يجب ان يكون متكبرا لا على المتكبر ولا على غيره انما الانسان يعتز بنفسه نعم ولا يقبل الاهانه لا ينبغي لمؤمن ان يذل ذلك. نفسه نعم ولا يضع نفسه في موقف يحتاج فيه الى ان يذل نفسه نعم ولا يقدم نفسه بين يدي اناس يعلم انهم نعم سيدفعونه الى التذلل نعم انما يحمي نفسه نعم من ان يكون ذليلا انما يعامل المتكبر بالنصيحه سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه مر به رجل متكبر يختال بين بردين له قد اعجبته نفسه مرجل جمته وهو يرى سيدنا ابو هريره ويكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابو هريره اراك تحدث عن رسول الله في كل شيء فهل قال رسول الله شيئا في هذه الجبه نعم فابو هريره رضى الله تعالى عليه قال اجل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل لما كان قبلكم يمشي يتبختر بين بردين قد اعجبته حلته وهو مرجل جمته اذ خصف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه فما كاد ابو هريره يكمل الحديث حتى اهتزت آه فرائسه ارتعدت فرائس الشاب اهتز رجله ووقع على الارض واصيب بسبب تكبره على آآ آآ آآ ابي هريره و و وطريقته المتكبره م. هذه آآ آآ المتكبر الكبر قد يصل الى حاله مرضيه حتى ان يعني بعض المتكبرين ربما لا يجد من يتكبر عليه فيتكبر على ابويه احيانا ويتكبر على اهل بيته نعم. وربما يعني آآ يلتمس آآ آآ اسبابا للكبر غريبه يعني لا يقبل معها الحق نقول التعامل السليم هو انه هذا المتكبر لا ينبغي ان تعطيه احساسا بان ما يفعله صواب لابد من نصحه لا وبيان الحق له فانقبل فبها وان لم يقبل فالحل الامثل هو في اهماله لا في التكبر نعم والا نكون قد عالجنا خطا بخطى طب هو الاخ بيسال بيقول هل اقاطع هذا المتكبر نعم القطيعة والهجر انواع القطيعه بمعنى المقاطعه واذا كان رحما يقطع رحمه والى اخره هذا ممنوع نعم. اما الهجر الجميل الذي يحقق الزجره نعم لمرتكب المعصيه نعم. فلا باس به الامام الصدر له رساله بعنوان الزجر بالهجر نعم آه يعني آه نعم يعني كيف ان الانسان ربما يهجر انسانا فيكون هذا الهجر وهذه المقاطعه التاديبيه نعم. وليست المقاطعه النهائيه سببا لان يعيد النظر وان يعيد التفكير اما اذا كانت ستتجه الى مزيد من الكبر وتمنعني من ان اوصل له النصيحه فلا يكون لها معنى مساله تتعلق بكل حاله على حده نعم. كيف تواجه كل حاله وتعرف كل شخص نعم. قد يكون الكبر لسبب عارض وليس وليس حقيقه موجوده وقد يكون بسبب اللؤم في الطباع نعم. بعض الناس في حاله فقره و يعني انخفاض منصبه تجد متواضع وطيب وذليل وما شاء الله. نعم. فاذا رزق مالا او طبعاً. طبعاً. طبعاً. طبعاً. رقي في رتبة. نعم. اه يعني تراه ينظر اليك وكأنه يعني لا يعرفك. هذا يعني. نعم. لا لا لا لا لا لان. لا نعم. هؤلاء الزجر ربما يكون سبب يعني سببا لعودتهم عن. نعم. ولكن ان هو ان يتقرب منه وينصح كما هذا هو, الـ الـ الـ هو الـ هذا هو الافضل اما التكبر نعم ومعامله المخطئ بنفس خطئي فما فضله ولا يجري مناكم ان نقوم على الا تعلو عدله هو اقرب للتقوى طيب ربنا سبحانه وتعالى يديك الخير ودايما السؤال مفتاح العلم واحنا عايزين نتعلم وعايزين المشايخ دايما يطالعني وربنا سبحانه وتعالى يسرح صدرك ان شاء الله, الله. اذا جمال الهيئه لقد يكون من الكبر اذا استخدمه صاحبه للكبر نعم وقد يكون غير ذلك وهو اظهار جمال للهيئات بالنعمه بر... نعم كتحدث منه بنعمه الله نعم. عز وجل عليه اذا قضيه التواضع قضيه قاعده اساسيه ثابته تبنى عليها الامم قبل ما ايه اوجه لحضرتك سؤال ثاني اخذ الاتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تفضل يا اخي تفضل على كل شوقه تصمات فضيله الشيخ اتفضل معك وليد خليل يا فندم اهلا وسهلا أهل. بيك واسمح لك ان انت طفيت التلفزيون قليلا وتستمع من الهاتف ان شاء الله معك وليد يا فندم أه... مهنته طعم مذمر بلدي وخدها ورثه قطعه جامده اهلا وسهلا بيك اهلا بيك فمش عارف بقى مظهره حلال ولا حرام ولا ايه هل... الا عيالي والبيت وكده طيب ان شاء الله سأرد ذلك على الدكتور وهزن سمع هو هو الاخ بي عنده مزمار بلدي وبيسال هل الرزق من وراء ذلك حلال ام حرام ان شاء الله ستستمع للاجابه من الدكتور جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل لو قلنا عايزين ناخد امه من الامم كصوره يعني حدث فيها كبر من ملوكهم وكان ذلك سببا في دمار لي الملوك وسبب في دمار الامه باسرها نريد ان تعد الله تبارك وتعالى يحكي لنا وكم اهلتنا من قريه بطرت معيشتها نعم فتلك من ساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا ويعني اوضح مثال كل ما ذكر الكبر الفراعنه فرعون نعم فرعون ومن معه هؤلاء الذين تكبروا وطغوا وبغوا وجاتهم الايات ايه بعد ايه ومع ذلك استكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فماذا كانت النتيجه حين استكبر هو وجنوده حين استكبر عن الحق نتيجه انه تقدم قومه فاوردهم الهلاك وبئس الورد المورود كما وصف يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود هذا الكبر منعه من ان يتبصر امور هي اوضح ما تكون وهذه مشكله الكبر حين يصل الى هذه الحاله المرضيه انه يمنع صاحبه من التفكير السليم واتخاذ القرار المناسب هذا رجل آه آه آه نزلت عليه ايات ارسلنا عليه المطوفانه والجراد والقمله والضفادع والدم ايات مفصلت وفي كل مره يطلب من موسى عليه السلام ان يسال الله له ان يذهب عنهم ما نزل بهم ويترك له بني اسرائيل الى ان نزل الرجز وقال خلاص يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجزه من النلك ولا نرسلنا معك بني اسرائيل ومع ذلك كشف الله الرجزه وكشف الله العذاب فاستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق ثم جاءت الـ الـ الـ الـ يعني الامر الذي يريك كيف ان المتكبر آآ آآ لا يبصر خطوه قدمه نعم. لشده تكبره هو راى البحر ينفلق لموسى وهي ايه واضحه وشاهد عيان نعم. تجعل الـ الـ يعني من لا بيد ابن مسكه من عرق ان يتوقف نعم من الذي يمسك هذا الماء بهذه الصوره ويجعل الارض يبسا نعم. في في, في لحظات بهذه الصوره نعم. نعم. والذي فعل هذا قادر على ان يعني على الاخره فكان غريبا نعم. ان يبلغ به الكبر حد انكار الحق الى هذه الدرجه فينزل بهذه الصوره وهذا يقول لك او بتعبير كان بعض الشيوخنا يقول المتكبر بيبقى عامل زي التربش بتعبير العوام التربش هذا تعبير يقوله العامة لمن لا يبصر ما امامه نعم. فيقع في الحفرة وهو يراها حفرة نعم. وهذا ما فعله الكبر ب-ب-ب-بعت انا احب ان اسمع اليك كثيرا لكن انا شايف ان الوقت يدهمنا ففي عجاله سريعه المثال ان الوقت خلاص وحنسادر الاخوه في الكنترول بدقيقه او اثنين وعشان نرد بس على الاخوه دقيقتين او شويه كده الا قضيه الرزق من وراء المسمار البلدي حلال ولا حرام اي انا قضيه قضيه المزمار في رايي انا الشخصي وقد نعم. يكون هناك من يخالفني في نعم. الراي انه اذا كان لا يؤدي بها شيئا يثير الغرائز ويجمع عليه الرجال والنساء في اختلاط فلا باس بذلك اما ان كان على هيئه الحفلات الماجنه وغيرها او يزمر بطريقه سير المغاني فهذا هو وترقوا اولى آه. طيب امام يشرب سجائر ما حكم اللي يصليها الصلاه خلف العاصي صحيحه نعم صلى خلف كل بر وفاجر والاسم عليه والاسم عليه وقد صلى الصحابه خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وقد كان اشد ممن شرب الدخان طيب اجبت فضيلتكم على كيفيه التعامل مستحالة. مع المتكبر هذه اجبنا نعم. عليها امراه كانت الدوره دوره حيضها في كل شهر اربعه ايام ففي شهر زادت فصارت خمسه ايام اليوم الزيد تعاد اذا كان الدم متصلا نعم اذا كان الدم متصلا فهذه مده ليست بالشيء الذي نقول انه دم استحاضه نعم اما اذا طالت اطول من المعتاد فهذا هو الذي يكون استحاضه والاولى في هذا ان تراجع الطبيب لان لعلها تناولت شيئا كان سببا في هذا الامر ينتقل الاستخاره للاخ عبد الرحمن اللي البر وسيدنا بلوكياك وشهيديه الاعزاء في ختام هذه الحلقه اشكر باسمكم وباسمي فضيله اللي. الدكتور عبد الرحمن البر واشكر جميع الاخوه القائمين على اخراجي واعدادي وديكورات هذه الحلقه بهذه الطريقه الجميله واتمنى ان القاكم دائما على الخير والبركه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليك. يا أمتي يا أمتي قرآن سبيль الله гаяті أنти حقا خير العمم فضلك الله بالنعم قودي قودي كل القوم لطريق النقط يا أمتي يا امتي يا امتي مراني سبيلك اللهم غايتي انت حقا خير الامم فضلك لنا